وَإِذَا أَثْقَلَنَا نَسَتْ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ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 ريح ناصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم محيط بهم وظنوا ان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 إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء فقتلت به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا ذَاتِ الْأَرْضِ زُخْرُفُهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَفَا اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم